إخراج ما لولاه لدخل في الكلام قوله ما لولا يعني ما لولا هذا المخرج ما لولا هذا المخرج أو هذه الاداه لدخل في الكلام يعني لدخل المستثنى لدخل المستثنى في الكلام ولا أصبح عندنا حين إذن ولا أصبح عندنا حين إذن تقصير ولا أصبح عندنا حين تقصير قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء قالوا هنا وإنما يصح مراد المؤلف يعني يصح الاستثناء وانما يصح الاستثناء فهنا حصر الصحة في هذه الشروط التي ذكرها وانما تفيد ايش تفيد الحصر انما تفيد الحصر فإذن لا بد في صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء فمفهومه أنه إذا لم يبق منه شيء فإن الاستثناء حينئذ لا يصح مثل ماذا كما لو قلت له عندي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم له عندي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم فهنا هل بقي شيء من المستثناء من ما بقي شيء فحينئذ لا يكون لا يكون هذا استثناء فيبقى ايش؟ فيبقى في ذمة إذن عشرة لأن إذا, إذا اشترطنا هذا الشرط فمعنى أن معنى هذا أن الاستثناء باطل وإذا بطل الاستثناء بقي مستثنى منه فلما أقول له عندي عشرة إلا عشرة فهنا المستثنى منه باطل تبقى في ذمة عشرة والاستثناء حينئذ غير نافع لماذا لانه استثنى لانه لم يبقى من الشيء وهذا يسمى استثناء كل من استثناء كل من كل وهذا باطل باجماع الاصوليين لكن نقول نفرق في هذا بينما لو كان استثناء الكل من الكل في العدد او في الصفة عندنا استثناء كل من كل في العدد وعندنا استثناء كل من كل في الصفة أما في العدد فهذا بالإجمع كما ذكر غير واحد كقولنا له علي عشرة إلا عشر له علي عشرون إلا عشرين له علي مئة إلا مئة وأما في الصفة فكما لو كان الجميع هنا أغنياء الجميع هنا أغنياء فقل لرجل أعطي من في الحلقة إلا الأغنياء وكلهم أغنياء هذا استثناء إيش استثناء كل من كل لكنه في إيش في الصفة وليس في العدد. في الصفة وليس في العدد. وهذه المسألة فيها خلاف فمنهم من أجازها ومنهم من منع منهم من أجاز الاستثناء في الصفة ومنهم من منع فعلى القول بالمنع بمنع الاستثناء في حين إذن لابد أن اعطي من في المجلس ولا يصح الاستثناء لأنه باطل ولو كانوا أغنياء نعطيهم وإذا صححنا حينئذ لا يعطي أحدا أبدا وكان الاستثناء لا أثر له لأنه تبين هنا أن الجميع أغنياء وهو هنا استثناء بالصفة استثناء بالصفة طيب هذه مسألة شرط أن يبقى من المستثناء منه شيء الحقيقة يندل استحتها عدة امور أولا استثناء الكل من الكل كما ذكرنا وهو ينقسم إلى قسمين. استثناء كل من كل في العدد واستثناء كل من كل في الصفه طيب هناك استثناء بعض من كل استثناء بعض من كل وهو ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام بعباره اوضح ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون هذا البعض هو الأكثر الاكثر مثاله لو قلت له عندي عشرة دراهم إلا سبعه له عندي عشرة دراهم إلا سبعه فهنا استثنيت ايش الاكثر استثنيت الاكثر طيب قلت له عندي مئة إلا سبعين درهم فهنا استثنيت ايش ها الا سبعين مئة إلا سبعين الاستثناء الاكثر استثناء الاكثر لاحظوا عندي 100 الا 96 ها استثناء الاقل ما حد الاقل والاكثر عندهم هو النصف ما قل على النصف فهو الاقل وما زاد عن النصف هو فهو الاكثر طيب استثناء اكثر من الاقل هل يصح او لا يصح نقول هذا ايضا ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون في العدد، وإما أن يكون في الصفة، إما أن يكون في العدد، وإما أن يكون في الصفة. أما إذا كان في الصفة، فهذا صحيح، والذي يظهر لي أنه بالاتفاق، هذا صحيح. مثاله قوله تعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين فقال عبادي فعبادي هذا إيش عام عام مضاف مضاف إليه لكن استثنى منه إيش الغاوين وأي الأكثر المخلصين أو الغاوين الغاوين أكثر بدليل قول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين وين تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وهنا استثناء ايش الأكثر من الأقل لكن هذا الاستثناء كان في ايش في الصفة فهذا جائز اما في العدد أما في العدد كقوله نعم له علي مئة إلا تسعين هنا استثناء أكثر هنا استثناء الأكثر منستنا الاكثر فهذا مختلف فيه فمنهم من أجازه ومنهم ومنهم من منع منهم من أجازه ومنهم من منع ومن من منع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره وأما الجمهور فعلى جواز استثناء الأكثر فيما يتعلق بالعدد فيما يتعلق بالعدد هذا قسم ثان أو قسم الثالث استثناء النصف، استثناء النصف، كأن يقول له علي عشرة إلا خمسة، أو له علي مئة إلا خمسين، فهل يصح هذا الاستثناء بالنصف أو لا يصح؟ هذه ايضا مسألة فيها الخلاف السابق، لكن الصواب أنه يصح، الصواب انه يصح. فالحاصل عندنا هنا إيش؟ الأقسام، إما أن استثنى الكل من الكل. وهذا ايضا يتنوع واما ان يستثنى البعض من الكل ويكون هذا البعض اما هو الاكثر او هو الاقل او هو او هو النصف اما ان يكون اكثر او هو الاقل او النصف فيمكن ان نجعل القسمه تنقسم الى اثنين والثاني ينقسم الى ثلاث. يتنوع الى ثلاث انواع او نجعل الجميع ايش نجعل الجميع خمسه او اربعه او اربعه اقسام